قمت بصورة البقرة وإذ قلنا هذه القرن يعني وقت ما قلت يوى حرنا بي بيت المقدس فقلوا منها حيث شئتم رغب ايش بخن حرناك وبرفرة يبصحات بي شهر, شهر عردك وبيو ودخلوا الباب سجدا والدرجة رأى هرنجور درجة بيت المقدس وقته نتشن شكاستيب بخده تعالى هرنسو جدي بخده شكرا خده بك وقولوا حطة وبيجن اي ربما تقولنهات ما بينا خار هو وريني واستغفار اجل وهو كرة نغفر لكم خطاياكم عند امدقوا نهاتوا بشري توا بوريني وسنزيد المحسنين واتقن جيكار ابت باشتكن Andé, quand j'y ai les édacés.